Kaskad, jag är i denna värld med förbud och jag är meddun. Kaskad, jag är på rädet, jag är på något helt mäktigt. Kaskad, jag är på jorden och jag är inte säker på vad jag ska göra. Kaskad, jag är en ensam person och jag är en av de få som är i större problem. Kaskad, jag är i في حياتي وقت طويلة حسرت اني سكوت هو أحسن وسيلة. وسيلة حتى لو غير عندي الهمور <تصفيق> أنا عن في قلبي راح راح, راح أشيلة. أشيلة وبعد عطيه طريقة ولو سيلة <تصفيق> أنا الحين شو شو شو شو سويلة لكن طلع كل هذا ما يبي لي غيلة هل <تصفيق> ما عندك بحال عشان ترميلة <تصفيق> بعد مروزة من طويل اكتشفت <تصفيق> انك كنت مخطأ بالأول اكتشفت اني خايف ما صد القول اني كلامي يسبب لهم فاول كنت أخاف حتى لو أحاول من الصعب أطلع من نساني القول فأحكت غبي وصراح يا ناس هذا الشي عني ومو معقول ظننت نسكوتي يحترم الذات وإن هذا الظن هو المعقول وحترم نفسي بس بعد احترم غيري وإن هذه هي الأصول هذا راي جاي فيه بالي في العقل وإن الناس وهم أصرح العقول أمشي وورا راي نمو واحد عن خيطاي هو المسؤول مره انظلم ومره طيح المشاكل وسببه أنا عنه المسؤول مارو أقع ضرب كل شيء ضرب كل شيء قدام عيون مفقول ويسكت عن رأي موصل طريقة وهي واحد من الحلول شل من العبرة وشل من الحكمة لكن كل واحد عن صمته هو المسؤول. تسكني أنت انت هالدنيا ما رح تزور بعد معدون. تسكني تبع عن رأيك اتبع الشيء أصل مخروط. تسكني اذا طحت على الأرض مشاعدي إني أقوم. تسكني كل واحد <دي تسكت> يرني. انتم هالثنية مركبود بعد معدود اسكت دعب عن رايك قل عن هاي شي اصل محبود اسكت اذا طحت عالارض ملي بفاعدني اني اقول اسكت كل واحد في يومي عالين يألو اسفم فهدي نيلها حدود لازم يحصل في نهاي طريق ومكدود من صعب الشخص يكتب في نفس تبدونه ما يخبر غيره عن كل الأنم اذا ما يدي خبر ما في صميم لازم في نهايه انسان عنا راح يتكلم مامش وبشكوته بعدين انا راح نعلم ابني شخصيتك بشيء من وقع مع الناس انت وحدك اتصارع كلام قوي باتتسمع هي في داخلك باتكون لك شارح لا بتسكي تقول ما في داخلك و انت عاشان هو متصارح ولي ما عيش به الكلام كل مواثق انت في نهايه اللي هو توافح انت مساكت يعني انت العيش في الشخصية ما عندك راي او هودية يقيب النسبة لهم طورة معلقة و ملونة بالوان الزيتية او تكملت عدد زيادة عدد عدد كثافة السكانية ومعوين هي مياه حسنة نية نصطف الناس اللي او غير ساكت هالدنيه الناس مساكت بحكم تحكم الغاب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 i turn my head to the right ما حصل حد بجنبي i turn my head to the back ما حصل حد يسندني i turn my head to the left ما حصل حد سمعني اذا كان هذا الوضع بكمل i turn my head to the right, mahpcal hade i gemini. I turn my head to the back, mahpcal hade i tredje. I turn my head to the left, mahpcal hade i femti. Då kan ha det våld, då kommer du inte ut ur en enhet. Enhet. Så här är في بعض حل طلب منك تستباش عشان تحترم الشخص اللي قدامك بس انا بقول لك اذا انت عندك عن راي لا تنساه خبع الراي خليني اخذ جوزك فيسيو ما مع عشان تخلصك طب ما انت فاضي تتكلم